هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ريح عاطف جَاءَ أَصْهَارِفُ عَاصِفٌ جَاءَ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ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 الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ان ما مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا في الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتى ذا امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم